إن شاء الله لمهتدون ثم تمادوا في تعنتهم قائلين ادعو لنا ربك حتى يبين لنا مزيدا من صفاتها لأن البقر المتصف بالصفات المذكورة كثير لا نستطيع تعيينها من بينها مؤكدينا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 فإن الله سيحيه ليخبر من القاتل ففعلوا ذلك فأخبر بقاتله ومثل إحياء هذا الميت يحيي الله الموتى يوم القيامة ويريكم الدلائل البين على قدرته لعلكم تعقلونها فتؤمنون حقا بالله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 ويستجيب لكم وقد كان جماعة من علمائهم يسمعون كلام الله المنزل عليهم في التوراه ثم يغيرون الفاظها ومعانيها بعد فهمهم لها ومعرفتهم بها وهم يعلمون عظم جريمتهم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا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 الرعونه والخداع والتلاعب بالدين. أقول ايها الإخوة إن هذه الآيات العظيمة <تصفيق> تبين حقيقة اليهود ومكرهم، وأن الإنسان يجتنب طريقتهم. وهذه الآية الخامسة والسبعين مع الآية. التي جاءت في الصفحة الثالثة إن الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون مع الآيات التي جاءت في أول سورة بقره الآية الثانية ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين فيها إشارة إلى أن من استمع الى القرآن خاشعا لله وسمع القرآن سماع استجابة وسماع تعلم فإنه ينتفع أما الذي يستمع إلى القرآن وهو لا يريد أن ينتفع فإنه لا ينتفع فالقرآن هدايات لمن استهدى بالقرآن أما من أعرض عن القرآن فيجب أن نبلغه رسالات القرآن لاجل أن نكون حجة لله عليه